بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوىك فعدلك في أي صوت ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن وليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين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 والأمر يومئذ لله. قدمت هذه المادة من صفحة المتجول القرآني على الفيسبوك. المتجول القرآني تجوال في رحاب القرآن الكريم.